بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدًّا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا, وَلَا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بعد ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَوْفُوا لَهُنَّ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وأقيموا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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنِّسَائِكُمْ من إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُوهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجِدِكُمْ وَلَا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل يتنزل الامر بينهم لتعلموا ان الله لتعلموا أن ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله وان الله قد احاط بكل شيء علما